بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب اليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم جغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء فلا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يدرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم بجغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبوا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا وينبذكم بأمراك وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تغضون لله وقارا وقد خلقتم أطارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نوما وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إصراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منها سبلا فجاجا قال نون رب إنهم عصوني واستبعوا من لم يجده مادوا وولدوا إلا خسارا ومكروا مسرا كبارا وقالوا لا ما ليتكم ولا تضنوا الدن ولا, ولا وقد كثيرا ولا إلا فلم يجدوا من دون الله وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن مدر فضرهم يضلوا عبادة ولا يدوا إلا فاجرا كفارا قبر ذرني ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تهد الظالمين الا تبارا.